اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا وغير متشابه كنوا من ثمره إذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ذكرين حرما من الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل ك رين حروما من الوثين أم اجتملت عليه أرحام الوثين أم كونتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل لي الناس بغير علم إن الله أهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أُوحى إليَّ مُحرَّمًا على طاعني يطعمه إلا أن يكون ميتًا أو, أو لَحْمَ خنزير فإنه رجس أو فيصدٌ إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا شحومهما إلا ما حمن الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقروا ربكم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 فَإِنْ هُوَ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولا تتبع هو الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم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 هَٰؤُلَاءِ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقربوا مَالًا إِلَّا إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأنتم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 لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا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 استقيم دين قيام دين قيام من لد أيبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكى ومحياى وما لله لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْقِيرَ وَهُوَ رَبّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلِيْهَا وَلَا تَذْرُ وَازِرَتُهُ مِزْرَ أخرى ثُمَّ إلى بِكُمْ وَأَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإن العالمين رحمن رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم. There is no doubt about them, nor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 ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقنت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْمِنُونَ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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبذي لهما ما أوري عنهما من سواتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلناهما بغرور فَأَمَّا مَنْ مَّاذَاقَ الشَّجَرَةَ فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوَّآتْهُ وَطَفِقَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا وَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ